يعين خبي دمعتش واستريها الدمع ما فادش ولا جاب لشي إيش متبش العادة اللي يلد فيها ويبحك عليش اللي حياتها وسطي وضيقها اللي بضلوعة حديها والله دفنتني يا عرب عادني حي يليتني عارف سبايف مجيها وليتني أدري متاودها تجي مشان أودع فرحتي وانتهيها وأقول يا حزني تبطيتك شوي أوحتني من ضيقتي ولتهيها وليقبلت قلت البلا من غث هذه هي لوعتي هي وجعتي واشتكيها لدفتر عن ضيقة الصدر يحكي وليا بديت بوصفها قلت فيها مدري وش يتوصي لكنها هي نفسي عن الشهوات يلغت هديها وليا حدا كشين يا خاطئ عي تغغر ذنوبي يلولي كل بيها ويجعلني مخاوي يبدني تيعي تغغر ذنوبي يلولي كل بيها ويجعلني مخاوي يبدني تيعي